يا كريم اللهم ارحم ضعفهم اللهم تول أمرهم اللهم اجبر كسرهم اللهم وأحسن خلاصهم اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتهم وقلة حينتهم وهوى له على الناس يا رب العالمين إلى من تكلهم إلى بعيد يتجهوهم أم إلى خير أن عافيتك هي أوسع بهم اللهم طهر الأقصى من اليهود الغاصبين اللهم طهر الأقصى من اليهود المعتدين اللهم طهر الأقصى من اليهود الظالمين اللهم سبحان ربك رب العزة عن يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله